ثَُّ لََرَعَّهَا عينَ اليَقين ثَُّ لَ تُسْأَل يَوْمَئِذٍ عَن َّعم بِسممِ اللِ رُححمَانِ الروحم وَالعَصر إِإِن سَانَ لَ فِي إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ <تصفيق> الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ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 الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسمل ہیروہ نیروحیم کلیہ پھیرون ل آب مت آبدون ما تمہ ولا م آبد ما تم ولا تمہ بون ما اعبد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 مَلِلكِ النَّاس إلَه النَّاس مِن شَر الْوسْواسِِ الْ الخَّاس الذي وَسوس فيِي صُدُور النَّاس مِنَ الجَِّةِ وَ